يَسْألأَان يَوْم القام فإِذاَا بَقًا البَصَر وَقَسَ فَ القمَر وَجمع الشَّممسُ وَ القمرر يَقول الإِنسَانُ يَوومَائِذٍ أَين المَفَر كَلّ لا وَزَر إ رَبمِكَ يَومَائِذٍ المُستَقَ نُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثم إن علينا بيانة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَانْتَفَطَّتِ السَّاقُ مِنَ إلى ربك يوم عيد فلا صدق وَلَا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أَلَمْ يَكُنْ طِفْلَةً مِّن مَّنِيِّنَا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى يحيي الموتى